انهم فتكيه امنوا بربهم وجدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الهه لن ندعو من دونه لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون, عليهم لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهما يعبدون يَعْبُدُونَ الله اللَّهَ إلى الكهف ينشر لكم لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهئ لكم من أمركم منفقاً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 قالوا ربكم اعلموا بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن نبكم احدا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 هناك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به, فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما, فأصبح هشيما تذروه الرياح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 ويوم نسير الجبال وترى الْأَرْضَ بَارِزَةً وحشرناهم فلم نخادر منهم أَحَدًا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أَوَّلَ مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب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 ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وراى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها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 وإذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين أو امضي حقما فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَاءَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَاهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا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 لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد